Mm-hmm. O ma zabu, a zabu, dirham, a zabu, a Vem som helst vill bli lättare, vill bli حبيب بي ميل إليه، البعد صعب الحبيب لو كان حبيب بي ميل إليه، وإله. عندي يا قلبي ونا هو den i يا قلبي والله اتريب ودك اني شغلني اتريب ودك اني شغلني اتريب ودك اني شغلبي عني شغالي أتري بعدك عني شغالي وفل عقلي طاير وراء Vill jag röra dig? Håb i dig. Vill jag röra dig? Så det är. Vill jag röra dig? Håb i dig. Vill jag röra dig? for the future.